وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَجَعُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ قُتِلَ الْفَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُوا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 أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما كوعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق إِلَّمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبَرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ذَرُوا إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ ثَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَدَّقَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 ثَومَ تَ النَّين دَرَِّكَ للِمُسِف فَأَخْجنَا مَن كََ فِيهَا مِن المُؤمنِنين فمَا وَجدَدنَ فِيهَا غَرَ بَيثٍ مِنَ المُسلمين وَتَرَطْنَا فيِيهَا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 اَقْذَزْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيلٍ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدَّرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَأْمٍ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 إِلَٰهُ إِن نِّلَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِن نِّلَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كذلك ما أثى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طارون فتول بما لون وذكر فان الذكرى تفعل المؤمنين وما قلقه الجن والانس الا ليعبدون ما اريد من وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوهُ